بسم الله الرحمن الرحيم طهى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 وهل اتاك حديث موسى اذ را نار فقال لاهلهم كثو فقال لاهلهم كثو اني ارسلت نار لعل ياتيكم منها بقس او اجد على النار هدا فلما مات نودي يا موسى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 ولقد منعنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفه في التابوت فقذفه في اليم فليلقه اليوم بالساحل فليلقه اليوم بالساحل يأخذه عدول لي وعدول له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 وأنزل من السماء ما فأخرجنا به فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كل ورع ونعامكم إن في ذلك لا آيات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 فَلَنَأَتِينَكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُوَعِدًا فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُوَعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْلُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَائِحَ قَالَ مُوَعِدُكُمْ يَوْمُ الْزِّنَةِ وَأَيُّ النَّاسُ ضُحَى تَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحَبَكُمْ بِعَذَابٍ فَيُسْحَبَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا وَاذْرَهُ بَيْنَهُمْ وَاسْأَلُوا قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من أرضكم بسحرهما يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويهدبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا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 وإنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وابطا قالوا لن أجد أغفرك على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا، فقض ما أنت قض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنما نبر ربنا ليغفر لنا خطايانا. ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى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 فاضرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشئهم من اليم مما غشئهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنت كم من عدوكم قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطعوا فيه. ولا تطغوا فيه فحل عليكم غضبي وَمَن يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِهِ فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّرُ لِمَن تَبَاؤَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ تَدَامَ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ لَهُمْ قُل رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَضَلَّ هُمْ السَّامِرِي فَرجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا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 لَأَوْزَارَ مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ أَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَّا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيْهِ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلْ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا وَلَا تَتَّبِعَنَّى أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا ابْنَ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 يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أنثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفا لا ترى فيها عوجا ولم تا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تؤ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 أي يوم وقد خاب من حمل ظلمًا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا ولا هضما وكذلك زلناه قرآنا العربية وصرفنا فيه من الوعيد الع دث لهم ذكرا فتعالوا الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أي قضاء إليك وحيه وقرن بزدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أبا فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ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 وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهداه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فان ما اتي مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فان لَهُ معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربّه ولعاب الآخرة يشدّ وابقا أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْقُلْنِ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 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنى به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى.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 قبله لقالوا لقد قالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا